يوم الهجرة أصبح البيت بعدما هاجر النور مخظما غار ثور يضمه تحت مرآ من في السماء أصبح البيت بعدما هاجر النور مخظما غار ثور يضمه تحت مرآ من في السماء قال فيه لصاحب لا تخف صاحي مجرمة إنه الله حافظ كان للدين متمما قال فيه لصاحب لا تخف صاحي مجرمة إنه الله حافظ كان للدين متميما حل طاها بطيبات للبرايا مقووما يوم نصر مؤزر صير الكون مسلما حل طاها بطيبات للبرايا مقووما يوم نصر مؤزار صير الكون مسلما بدء تاريخ كان يوما عظما بدء تاريخ امتي كان يوما عظما كان يوماً أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلماً غار ثور يا تحت مرأى في السماء أصبح البيت بعدما هاجر النور مظلماً غار ثور يا تحت مرأى في السماء قال في لصاحب لا تخف صاحي مجريما إنه الله حافظي كان للدين متميما كان للدين متميما